ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا.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 وما أفا الله على عسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يَبْتَهُونَ فَرْضًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدار وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا وَلَا يَجْدُونَ فِي خُدُورِهِمْ حَاجَةً مِن مَا أُوتُوا ويؤثرون, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحْعَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ألم تر إلى الذين نافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرج ن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أَفْرَجُوا لَا يَفْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ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 كمثل الشيْقَال إذ قال للإنسان كفر فلما كثر قال فلما كثر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أن هُمَا في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنتم تقوا الله واتنذر نفس ما قدمت لغد، واتنذر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله.